ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغر عنك تقلب الذين كفروا في البلاد مَسَاءٌ قَنِيلٌ ثُمَّ نَأْاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ مَثْوَاهَا لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشتعون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وقابروا ورابطوا واستقوا الله لعلكم تفلحون